Book 2 4 4 Okulda Film Madrasa Fi el Madrasa Neredeyiz Eyne nahnu nahnu أكول نحن في المدرسة. نحن في المدرسة. درس مزبر. عندنا صف. عندنا درس. هؤلاء هم التلاميذ. هؤلاء هم التلاميذ. بو. أريد مان هذه هي المعلمة هذه هي المعلمة بو صف هذا هو الفصل هذا هو الفصل ne yapıyoruz ماذا نعمل ماذا نعمل أرنيوروز نحن نتعلم نحن نتعلم بير ديل أورين نحن نتعلم لغة نحن نتعلم لغة فان إنجليز جاء أورين يوروف أنا أتعلم الإنجليزية أنا أتعلم الإنجليزية سن İspanyolca أنت تتعلم الإسبانية. أنت تتعلم الإسبانية. أو. هو يتعلم الألمانية. هو يتعلم الألمانية. بيز نحن نتعلم الفرنسية، أنتم تتعلمون. نحن نتعلم الفرنسية. سيز إتاليانجا أعرنجورسونوز. أنتن تتعلمن الإيطالية. أنتم تتعلمون الإيطالية. أنتن تتعلمون الإيطالية. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. هم يتعلمون الروسية. دل اعرفنك ايلجينشتير. تعلم اللغات شيء ممتع. تعلم اللغات شيئا ممتع. انسانları anlamak istiyoruz. نحن نريد أن نفهم الناس. نحن نريد أن نفهم الناس. ile konuşmak istiyoruz. نريد أن نتكلم مع الناس. نريد أن نتكلم مع الناس.